بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهذه أيضا في أحد وسأتي بيان ذكر سبب نزولها وفي أي شيء نزلت ذكر أغوالا كثيرة في سبب نزولها قال قوله عز وجل وما كان لنبي أن يغل الآية روع عكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء ثقلت يوم بدر فقال بعض الناس أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يثبت وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وما كان لنبينا أن يغلى هذا قول في سبب نزونها أن قطيفة فقدت حمراء يوم بدل فقال بعض الناس أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يسفر من أصحابه وإنما يصطر من المنافقين ومع ذلك لم يثبت في خصيف ابن عبد الرحمن الجزري ضعف أحمد رحمه الله وقال الكلبي ومقاتل نزلت في غنائم, في غنائم أحد حين ترك الرمات المركز للغنيمة وهذا قول آخر سيأتي أيضا كذلك تتم وقالوا نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيء فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فتركوا المركز ووضعوا في الغنائم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز المركز حتى يأتيكم أمري قالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ظلمتم أننا نغلوا ولا نقسم لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وما كان لنبينا أن يغله وقد تقدم معكم أننا في الكون يفيدنا في الكون الماضي يفيد الاستغراق فهذا ما هو من شأنه لا من قبل ولا من بعد ما كان لنبينا أن يغله لا فيما تقدم ولا فيما حصل من الغنائم الآن هذا وصف لا يتصف به نبي من الأنبياء سواء كان هذا النبي نبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره فلا ينيق بأنبياء الله والله نزههم عن هذا الوصف وإنما هذا يكون بغيرهم مما لم يعصم فهذا تنزيه لرسول الله وتعريض أن هذا الوصف يكون بالغير لا بالأنبياء قالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ظلمتم أننا نغلوا ولا نقسم لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية هذا سبب آخر أيضا كما ترى من طريق الكلب ومقاتل كلبي كذاب مقاتل من كذلك أيضا فيه كلام وهو مشبه ولم يذكر السلد هنا قال الله رسباب النزول تفسير الطبري، هذا أيضا ميثّب. وقال قتادة ذكر لنا أنها نزلت بطائف غلت من أصحابه، وهذا قول ثالث أنها نزلت في بطائف غلت من أصحابه أخذ شيئا، وهذا أيضا يقول هنا من الأول هذا رقم ثلاثة عند الواحد بسبب نزول واحدي. الذي تقدم فأنزل الله هذه العاية بل ظلمتم أننا أقول وهذا يقول في أيضا سباب النزول الواحد وهو تفسير الطبري كما كما رأيت عن قتادة ولم يذكر السند هنا وهو معضل وقال قتادة ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غلت من أصحابه ويمتنع وقيل إن الأقوياء لحوا عليه يسألونه من المغنم فأنزل الله تعالى وما كان لنبينا أن يغلى فيعطي قوما ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بينهم بالسويه وهذا قول أيضا رابع في الآية سبنزونها أن بعض أصحابه ألحى عليه أن يقسم له من المغنم ويعطيه قبل أن يجمع المغانم أو قبل أن يقسم للجميع يريد أن يتفرد بشيء وأن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا على إخوانه وسيحصل أيضا له نصيبه من القسمة العام فقال الله سبحانه فأنزل الله ما كان إلى نبيين أن يغله أن يعطي قوما ويمنع آخرين بل عليهم يقسم بينهم بالسوية والغنيما كما تعلمون كيف تقسم وقال محمد بن إسحاق بن يسار هذا في الوحي هذا قول خامس على ما ذكره هذا في الوحي أي هذه الآية وما كان لنبي أن يغل كيف يكون في الوحي عليه معنى سيأتي وقال محمد بن إسحاق بن يسار هذا في الوحي يقول ما كان لنبي أن يقتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة هذا في الوحي ما كان لنبي لأن الغلول هو الإخفاء هو الإخفاء يجتمع مع غيره من المعاني في الإخفاء إخفاء الشيء فما كان النابين أن يقول يكتم ويخفي شيئا من الوحي هذا في الوحي وما كان النابين أن يقول أن, أن يخفي شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة فكل ما أنزل الله عليه بلغه الأمة ولم يقتم شيئا ولم يغل شيئا على أن الغلال هنا مع الإخفاء فإن مادة الإغلال تجمع في هذا المعنى في الاخفاء، فيكون معناه في الوحي على هذا أي ما كان النبي أن يخفي شيئا يقول لا يخفي وهذا المعنى فيه نظر بل المقصود به الغنيمة الغلول في الغنيمة هذا هو المقصود من الآية للغلول في الوحي والاخفاء في الوحي. قال هذا في الوحي يقول ما كان لنبي أن يقتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة فقولوا أن يغل على هذا فيه قولان منهم من قال الغلول في المال ومنهم من قال الغلول في الوحي والصواب هو أن المقصود أن يغل هنا وبقوله يقول يغل أي الغلول في المال لا الغلول في الوحي هذا ما يدل عليه سياق الآية سياق الآية لا يدل على ذلك بدليل من يغل يأتي مما غل يوم القيامة يحمله على ظهره ويأتي به كما سيأتي حديث برهان الصحيحين ممكن أن يكون أيضا من يغل أو من يغلل أي يقتل لكن سياق سياق الغلول والغنائم أي سياق في الغلول وفي الغنائم الحسية لا في الأمر المعنويا الوحي بل في شيء حسي يكتمه ويخفيه ولا يظهره ويأخذه خفية دون علم هذه حقيقة الغلول في الغنيمة هو أخذ الشيء خفية قبل القسمة أخذ الشيء خفية قبل القسمة هذه حقيقة الغلول في الغنيمة أو حقيقة الغلول أن يأخذ الشيء أن يأخذ بعض الناس شيئا خفية قبل قسمته ويجب جمع الغنائم كل واحد يجمع ما وجد كل واحد يجمع ما وجد من الغنيمة إلا إذا أذن أمير الجيش بشيء من ذلك فهذا شيء آخر من قتل قتيل فله سلبه فله يأخذ ذلك ويقتصر على هذا وما عاد السلب يجمعه يجمعه ويأتي به لأمير الجيش ثم يقسمه بينهم ثم يقسمه بينهم فإن أذن في شيء من ذلك السلب كما قال رسول الله من قتل قتيلا فله سلبه فلا بأس ليأخذ السلب فقط أليزي ما عليه من جعبة ما عليه من سلاح ما عليه من ثياب، كان يحتاج لأخذها أخذها, أخذها ومع ذلك إما ليس بسلب لا يأخذه مثل دبابة مثل أشياء وهذا سلبه غنائم هذه غنيمة لكن سلاحة لا بس يأخذ ما عليه يأخذ ما في مانع الذي يقاتل به وبعضهم دبابة عنده سلب يأخذها هذه غنيمة مبالغها هائلة كما تعلمون فالحاصل الصواب أن الغلول هنا في المال لا في الوحي هذا هو الصواب قال قوله تعالى وما كان لنبي أن يغلى قال ابن كثير انتهينا من ذكر سبب النزول ولا نعلم شيئا فيه يثبت هنا على ما ذكره كل كما ترى محمد مسحاق من يسار في الأخير هذا وقيل إن الأغوياء وقال قتادا وقال الكلبي إلى آخر ما ذكره وروى إكرماه مقسم عن ابن عباس أنها في أو أن هذه الآية نزلت في قطيفة كل هذه كما ترى فلم يثبت شيء على ما ذكر هنا الذي روى عن هو من طريق من الذي روى عن هو ومقسم عن ابن عباس من طريق من خصيد بن عبد الرحمن ضعفه أحمد الجزري وهذه كلها كما ترى البقية معضلات قال قوله تعالى وما كان لنبي أن يغلى طرى ابن كثير وأهل البصرة وعاصم يغلى هذه القرآنة عندنا يغلى بفتح الياء وضم الغين معناه أن يخون والخيان اختلف فيها كما سمعت. هل هي في المال أم في الوحي والصواب أن الخيانة هنا المقصودة في المال وهكذا أيضا لا شك أنه معصوم من أمر الوحي أشد من ذالفه وهو في ما عليه الصلاة والسلام معصوم وغيره أيضا من الأنبياء فالغلول في الوحي أعظم ضررا على الناس إخفاء أشياء يحتاجون إليها في دينهم هذا لا شك أنه أعظم ضرم عليهم ورسول الله منزع عن هذا كله قال كثير أهل البصرة وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين معناه أن يخون والمراد منه الأمة لا شك المراد منه الأمة تعريض للأمة أنه لا يصرح منها هذا أما نبيهم فهو معصوم عليه الصلاة والسلام فهذه الآية كما قال بعض أهل التفسير من ألطف التعريض إذ غثبتت براءة ساحته عليه الصلاة والسلام من الغلول فدل على أن الغلول في غيره فحذرهم الله من هذا الشيء ومن هذا الغلول فقالوا ما كان لنبي أن يقول وساحت رسول الله بريئة من هذا وهو معصوم من الغلول ولكن فيه تعريض بالغير انتبهوا من هذه المعصية هذه ما هي طيبة فمن أخذ الشيء سيأتي به يوم القيامة ياتي به يوم القيامة فهذه الآية كما قال بعض العلماء من القف التعريض لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحته بريئة من الغلول فإذا الغلول في غيره أما هو معصوم من هذا فحذرهم من الغلول فالمراد منه الأمة المراد منه الأمة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بريئ ساحته بريئة ومنزع عن هذا الشيء وهي مثل قولu وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال المبين فرسول الله معصوم من الضلال فإذا أنتم الضلال اتجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله فهذا تعريض بضلالهم لكن ما بشرهم بهذا لأن المقام مقام دعوة ربما لا يقبلون الدعوة إذا قلت أنتم في ضلال توبوا إلى الله من ضلالكم أنتم ضلال ربما ما يقبلون وإنما أخرج الكلام هذا المخرج لأن المقام مقام دعوة إنا أو إياكم هدى أو في ضلال مبين وهذا على هدى لا نجتمع فيه لأننا نحن نخالفكم وندعوكم من خلاف ما أنتم عليه أو نكون كلنا في ضلال مبين ورسول الله ساحته بريئة من الضلال فهذا تعريض بضلالهم وأنكم ضلال في غاية البعد عن الله ولكنه أخرج هذا الكلام هذا المخرج كما تعلمون لأجل أن المقام مقام دعوة مقام دعوة فهو يدعوهم فلو قال لهم أنتم ضلال ما يقبلون وهم ضلال لا شك ولكن أخرج الكلام هذا المخرج إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وأنتم على شرك لا يمكن أن تكونوا على هدى أبدا لأنكم على شرك إذا أنتم ضلال لكن بهذا الطريق بهذا الأسلوب الجميل بهذا الأسلوب أنتم ضلال أما رسول الله فهو بعيد عن الضلال فهذا تعريض أيضا بضلالهم ولا التي ذكرت ما كان النامي أن يغلأ تعريض بأن الغلول في غيره وليس فيه عليه الصلاة والسلام كما في الآية الأخرى تعريض بأن الضلال في غيره أما هو على هدى عليه الصلاة والسلام وهذا تعريض جميل وقد علمت أن الغلول هو أخذ الشيء من المغنم قبل قسمته خفية قبل قسمته وأما الغل فهو الحقد. فرق بين الغلول وبين الغل الغل هو الحقد الكامل في الصدر يقال غل أما الغلول فهو الذي ذكره وأصل الباب هو الاختفاء كما سمعت أصل الباب الاختفاء كلاهما فيه اختفاء الغل والغلول فيه اختفاء فتجمعهم هذه المادة مادة الاختفاء التي يدل عليها مادة غلة أخف الشيء وأخذه خفية فالغل اخفاء في الصدق والعيال بالله حبد وحسد والغلون إخفاء شيء من الغنيمة إخفاء شيء من الغنيمة وعدم إظهاره قال قوله تعالى ما كان لنبينا يغل قربن كثير عن البصرة وعاصم يغل بفتح اليا وضم الغين معناه أن يخون والمراد منه الأمة وقيل اللام فيه منقوله معناه ما كان النبي ليغل قيل اللام في قوله أن يغلى أو لنبي وما كان النبي هذه منقوله من متأخر فنقلت إلى متقدم والأصل وما كان النبي ليغلى فقدمت اللام وجعلت شارا للنبي الذي هو اسم كان في الأصل فجعل خبرا وجعل الخبر اسما المصدر المؤول وهذا سائق في لغة العرب وعليه أيضا كذلك خرج قول سبحانه وتعالى وما كان لله أن يتخذ ولدا وما كان لله أن يتخذ ولدا الأصل وما كان الله ليتخذ ولدا وما كان الله ليتخذ ولدا بعصر تقديم للام من تأخير من مكان متأخر فيه فقال الله وما كان لله أن يتخذ أو ما كان الله أن يتخذ ولدا فأصل الكلام ما كان الله ليتخذ ولدا وهكذا هذه الآية قيل فيها ما قيل وما كان لنبي أن يغلى الأصل ما كان النبي ليغلى فتقدمت اللام وهذا موجود في اللغة ونظيره ما سمعت من الآية ما كان لله أن يتخل ولدا ما كان الله أن يتخل ولدا هذا قول وأتى به هنا أو أتى بصيقة التمريض ضعيفا له والأصل هو عدم تقديم التأخير وقيل الله فيه من معناه ما كان النبي ليغلى ما هو نظير هذه الآية في هذا الشيء ما هو نظير هذه الآية ما كان الله أن يتخذ ولدا والأصل ما كان الله ليتخذ ولدا أحسنت حصل تقديم لله وقيل معناه ما كان يظن ما كان يظن به ذلك ولا يليق به نعم ما كان يظن به ذلك ولا يليق به هذا على هذا الغراء الآن معنى مراد منه الأمة هذا قول أن يخونه المراد منه الأمة والقول الثاني ما كان يظن به ذلك ولا يليق به ولا يصرح أن يظن به أنه يقول يأخذ من الغنيم خفية هذا لا يليق وحاشاهم رضوان الله تعالى عليهم وإنما إن صدر يصدر من المنافقين الذين في الجيش يصدر من المنافقين مثل هذه التهم وإلاهم بعيد فقد رأى زينك الرجلين وكان معه صبية فقال إنها صبية قال سبحان الله يا رسول الله أي نظن فيك نظن أنها غير مرأة وغير محرم فهم نزهوه عن ذلك وهو بعيد عن هذا الشيء هم يعرفون مكانته ومنزلة ويعرفون حشمته عليه الصلاة والسلام سواء في المال أو في الأعراض ولكن الله جل وعلا يعرف أن الغلول ليس فيه وإنما في غيره وقيل معناه ما كان يظن به ذلك ولا ينيق به وقر الآخرون بضم الياه فتح الغين يغل وما كان لنبي أن يغلّ هذه قراءة سبعية أيضا وقرى الآخرون بضم الياء وفتح الغين وله وجهان أحدهما أن يكون من الغلول أيضا أي ما كان لنبينا أن يخان يعني أن تخونه أمته هذا على هذه القراءة الآن لها معنيان ما كان للنبي أن يغل أي يخان تخونه أمته لا يليق بالأمة أن تخون محمدا عليه الصلاة والسلام وقد خانه الصوفية وخانه الجهنية وخانه الرافض والمبتدعة وأنصقوا بدينه وما جاء به من الخير ما ليس منه فنفوا الصفات التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تجروا عليه في أصحابه الرافضة وهكذا أيضا الصوفية والرافضة أنصقوا بدين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه من البدع هذا كله خيالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة من ينتسب أو ينتسب إلى أمته، من جهة من ينتسب إلى أمته أو لأمته، والله يقول ما كان لنبينا أن يغل يخان تخونه أمته، وهؤلاء خانوا أم خان محمد عليه الصلاة والسلام، وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه، بل بعضهم خانه في عرضه، واتهموا عرضه الأرفاض. تهم براشة عليه الصلاة والسلام هؤلاء خوانا لرسول الله والله يقول ما كان النبي أن يغل أي تخونه أمته أما هؤلاء هم خوانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب لأمته قالوا له وجهان أحدهما أن يكون من الغلول أيضا أي ما كان لنبي لن يخان يعني تخونه أمته سواء كان في المال أو في غير ذلك كل خيان له علي الصلاة والسلام والوجه الآخر أن يكون من الإغلال معناه ما كان لنبي أن يخون أن ينسب إلى الخيانة هذا وجه آخر على هذه القراءة أن يغلى وجهاني من حيث المعنى أن يكون من الغلول على ما تقدم لكن يكون المعنى هنا ما كان النبي أن يخان يعني أن تخونه أمته، والوجه الثاني يكون من الإغلال، فمعناه ما كان للنبي أن يخون، أي ينسب إلى الخيانة. وقد سمعت أن هذا من ألف في التعليق. قاله قوله تعالى: ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة، وفي أتياني بما غل ثلاثة أقوال. أحد, هو أحد هذه الثلاثة الأقوال أنه يأتي بما غله يحمله يوم القيامة كما روى البخاري ومسلم عن نبي هريرة لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رغبته بعير له رخاء أو رغاء إلى آخر الحديث والحديث صحيحين أو شاه تيعر أو بقرة لها خوار هذا يدل على أنه يأتي بما عن الحقيقة يحمله على ظهره يوم القيامة فيقول يا محمد يا محمد فيقول قد بلغتك لا أملك لك شيئا فهذا قول أنه يأتي بما غله يحمله يوم القيامة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة لا أول في أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء حديث أو شافيعر أو بقر لها خوار والقول الثاني يأتي حاملا اسم ما غلى ومن يغل يأتي بما غلى يوم القيامة يأتي حاملا اسم ما غلى والقول الثالث معناه قالوا يأتي بما غلى أي من حسناته يرد يعني يؤخذ من حسناته ومن يغل يأتي بما غلى يوم القيامة أي أنه يؤخذ من حسناته في هذه الحالة بسبب ما غله, يوم بسبب ما غله في الدنيا والله أعلم والأول هو الصواب أنه على ظاهر الآية ومن يغل ياتي بما غلى يوم القيامة يأتي به يحمله كما دل على ذلك حديث أبي هريرة من يأتي لنا بكلام جوزي أخوان في هذا في الثلاث الأقوان هذه نقرأ بنصه أظن موجود هنا بن جوزي أين عمزة المسيرة نقرأ بنص هذه الثلاثة الأقوال لأن هنا ربما يجي منها. قال رحمه الله ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة قال الكلبي يمثل له ذلك الشيء النار هذا قول أيضا ثم قال له انزل فخذه فينزل فيحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع في النار ثم يخلفا ينزل إليه فيخرجه ففعل ذلك ففعل ذلك به المتقدم قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر قال رحمه الله قوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة قالوا في إخيانه بما غل ثلاثة أقوال أحدها أنه يأتي بما غله يحمله ويدل عليه مولو البخاري ومسلم الصحيحين من حديث بهريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فذكر الغلون فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء من سأله قوله لا ألفين في, في شاهد نحو ما هو لا ألفين أحدثم يجيء يوم القيامة على رقبته إلى آخره قوله لا ألفين في, في شاهد نحو ما هو مم. يعني يذكر النحاء وإلا هو من أمر البلاغة مم. لا ما عندنا من هم فيه أن المتكلم قد ينهى نفسه لا ألفينه نهي للنفس إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد فلا نعد إليها نهي المتكلم نفسه والأصل أن المتكلم لا ينهى نفسه وإنما ينهى مخاطبة ينهى المخاطب أما النفس الأصل أنه لا ينهى نفسه عن شيء لا يقول لا أفعل لكن هذا وارد في لغة العرب جائز لا ألفيننا أحدكم فهو للنفس وهكذا منه هذا البيت إذا خرجنا من دمشق فلا نعد إليها ما دام فيها الجراصم والجراصم ينظر كلمة أخيرة شاهدنا فلا نعد نهى المتكلم نفسه وهكذا يأمر نفسه كما قال الله ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم والأصل أنه يأمر غير ولكن أمر النفس أيضا جائز وشاهدنا هنا هو هذا الذي سمعته أنه يحمل ما غله يوم القيامة على ظهر الآية قال القول الثاني أنه يأتي حاملا إثم ما غله والقول الثالث أنه يرد عوض ما غله من حسناته القول الثالث أنه يرد عوض ما غله من حسناته فيأخذ من حسناته مقابل ما أخذه في الدنيا يأتي بما غلى يوم القيامة يوم القيامة يأخذ من حسناته مقابل ما غله في الدنيا فإذا العوض الذي يرده هو من الحسنات وهذا أعظم عليه والله حسره هذا أعظم عليه حسره أنه يأخذ من حسناته مقابل ما أخذ العياده بالله من لعاعة الدنيا ومن هذه أمور التي هي ثانية فإذا بالحسنات تذهب عليه على حسب ما أخذ وعظا ما أخذ فإن أخذ كثيرا توخذ حسنات كثيرة وإن أخذ عظيما فبحسبه وإن كان شيئا واحدا ولكنه عظيم يأخذ من حسنات مقابل ما أخذ من الدنيا هذه من الغلول هذه ثلاث أقوام قالوا القول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح يقول من جوز القول الأول أصح لمكان كان الصحيح هو حديث به هريرة الصحيحين فهذه ثلاثة أقوال في قوله ما غلّ يوم القيامة من يعيدها يأتي بما غلّ يوم القيامة نعم يأتي بما أخذه يحمله على ظهر الآية ويظن الله عليه حديث به نعم يأتي بالعوض فيأخذ من حسناته مقابل ما غله في الدنيا والثالث يأتي حاملا إثم ما أخذ أحسنت يأتي حاملا إثم ما أخذ قال رحمه الله قال عن ثور بن زيد الدين عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبرا فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع والمتاعة فقال قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وكان رفاع بن زيد وكان رفاعة ابن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم قال فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر عندما سأله ما يعرب إذ جاءه سهم عائد لغير مقصود ساهم وجاءنا عن حرف حرف جاء لا محل لهم نعراب ويأتي بعد بين وبينما يأتي بعد بين وبينما فبينما العسر إذ دارت فبينما العسر إذ دارت عسر موجود فإذا بالمياسير فأتيه وإذا باليسر يأتيه قال رحمه الله إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله إيش قال في عائر عندك هنا نعم حسن لا يدرى من رماه عائر لا يدرى من رماه إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن شملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم. وأما الآن فلان في الجنة فلان شهيد فلان شهيد. ما هذا حتى اشتراكي يموت. شو هذا الحزب؟ هذا محسانا إنه أحياناً نقيدون شو هذا الحزب تمام؟ إذا الحزب هؤلاء العيال بالله الذين يموت منهم على اعتقاد الاشتراكيين إلى النار. شو هذا الحزب؟ أما بعضهم فإنه الشهيد الشهيد. هذا لا يصلح الله فما ندري من شهيد نحسبه شهيدا قلتنا في معركة أمام الكافرين نحسبه شهيدا هذا هو الأولى على الخلاف المعلوم عند أهل العلم لكن هذا هو الأولى لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار وكذلك لا نشهد له بشهادة فقال الناس فأني أن له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغلائم لم تصفها المقاسم تشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين الموعظة تؤثر لها تأثير ولا شك هذه الموعظة ولا سيمة موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وهو يخبر أن هذا الرجل لا زالت تلك الشملة التي أخذها تشتعل عليه نارا في قبره نسى الله العافية ليه كيف ما يؤثر فيهم لا شك أنه سيؤثر في من أخذ شيئا ربما الحسن ظن أنه شيء يسير شيء زهيد لا بس أخذ نعال وشراك لا ذلك ما في شيء أخذ شيء يسير زهيد فلما سمعوا هذا الموعظة كل واحد أتمامه معه الذي أخذه تأوينا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين يديه هذا رسول أخذنا وهم ربما أخذوا يظنوا أنه شيء زهيد أنه شيء زهيد لا يؤثر فلما سمعوا هذه الموعظات أثروا بها وسارعوا في الاتيان بما أخذوا قبل قسمة قال فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله شراك من نار أو شراكان من نار سبحان الله العظيم والحديث البخاري ومسلم فعلى هذا يحذر المجاهدون الذين مجاهدون في سبيلها أن يأخذوا شيئا لا يحل لهم شراك من نار أو شراكان من نار صلى الله العافية لا زالت تلك أو لا زالت تلك الشملة التي لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا وبعض الناس يحاوني تأولا يأتي بالتأويلات الشيطانية لأجل أخذ شيء من الغنائم قبل القسمة وهي مشتركة بين المجاهدين جميعا وليست لك بين المجاهدين جميعا تجمع عند قائد الجيش ومن يقوم على تلك الألوية ويقسمها بينهم بعد ذلك باسم الشرعية أما أنك تتأول هذا لا يسمح إلا علم تقدم إلى أذنى وإلا سلاح أو جعبة أو غير ذلك كله يجمع يجمع عند القائد ويتصرف فيه بعد ذلك بينهم أما تقول هذه يجعب شيء يسير أو هذا قرن من القرون وجدناه وما يدنا لك القائد قرن من القرون ربما يكون فيه رصاص ربما يكون خان من رصاص ما يحل لك أن تأخذه إلا بإذن القائد وإلا الأصل أن يجمع الأصل أنه يجمع حتى القائد ما يليق به أنه إن لم يأذن إذنا عاما من قتل قتيل فله سلبه ما يصلح إن لم يقل ذلك كأنه يعطي فلانا وفلانا ويخص فلانا وفلان يجمعها ويقسمها بينهم, ويقسمها بينهم إلا إذا شجعهم على القتال وعلى خوض المعارك من قتل قتيلا فله سلبه من باب التشجيع حتى يقدم جيش على المعركة فهذا لهم إذن فيما أدن فيه له سلبه له سلبه يأخذ السلب ولا يزيد على ذلك حاصل أمر الغنائم هذا شيء عظيم ما هي الأمة التي أحلت لها الغنائم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن هدى من نصارى أم أقوم داود أو إبراهيم أو نوح عبد الرحمن هذه الأمة فقط هي التي حلت لها الغنائم فقط هذا من خصائص هذه الأمة وإلا كانت بعض الأمم المتقدمة يجمعون الغنائم وحريقونها يجمعونه يحرقونه هذه الأمة حلت لها الغنائم هذا إكرام من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى وجعل رزقي تحت ظل رمحي فرسول الله رزقه تحت ظل رمحه وهكذا الأمة أطيب الأرزاق هذا هو رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن أرزاق على خلاف بين أهل العلم في أفضل الرزق ما هو أفضل الرزق فرسول الله رزقه تحت ظل رمحه وهكذا على هذا والله أعلم يكون أفضل الرزق هذا هو الذي يكون غنيمة ويكون من الجهاد ورزق عظيم الله يحصل عليه المجاهدون لا ننظر بعض إخواننا في هذا حصل على خير كثير حصل على خير كثير فهو رزق عظيم وحلال ولا يخالج نفسك شيء منه لا يخالج نفسك شيء منه الحمد لله خذه مع قيمه نفسيله هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله لا.